وَإِذَا يُعَاشَرُ صِلَتْ وَإِذَا النُّثُثُ شُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ تُجْيَشُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُشِقَتْ وَإِذَا جَحِيمُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجَنُّ تُزَيَّنَتْ طَائِرُ النَّفْسِ وَلَنِإِذَا عَسَى عس وَالصُّبْعِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّ غُلَّ قَوْلُ ذي قوة عند للعرش مكين ولا قدره بالافق المبین ومن غنى عن الغيب ببالين وما شيطان الرجيم فأين <تن> <إن> صيب وما انتشار اولئك ما ان يشاء الله رب